بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلانا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد